بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبا خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا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 على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وجأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ورحم قير ما يشجهون وحور عين كأمثال اللؤلئ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين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 فجعلناهن أبكاراً عربا أتراباً لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحمين وظلم من يحلوم لا بارد ولا كريم هم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصفون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإن لم تعودون أو آباءنا الأولون قل إن الأولين والأخرين لم إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ لآكلون من شجر من زقوم فمارئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن نخلقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة القولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا نغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المسن أم نحن المنزلون لو نشاء أجعلناه متجهما فلو لا تشكرون أفرأيت النار التي تورون أأنتم أن شت شجرتها أم نحن المنشون نحن جعلناها تذكرو ومتعلّم الموقين فسبح بسم ربك العظيم فلا أقسم بمواق من النجوم وإنّه لقسم ولو تعلمون عظيم إنّه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أَفَبِهَادَ الْحَدِيثِ أَنْ تُمْ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 وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية شحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم